والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع السماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يغفك عن من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يكتنون فاتقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون الْمُتَّقِينَ المتقين في جنات وعيون آخذين مَا ما رَبُّهُمْ ربهم كَانُوا كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي أهوالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا توصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اتخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أنله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم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 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ومليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاهقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء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 كذلك ما أتى الذين من قبرهم من رسول إلا, إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طارون فتول عنهم فما انت بملون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين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 нави